القائد يتنازل لليهود حمل الشجعان الأمير المصاب سعد بن معاذ من خيمته التي أمر صلى الله عليه وسلم بنصبها لتمريضه في المسجد ثم وضعوا إكافا من الليف على الدابة وهو كالسرج. ثم أركبوا سعدا وانطلقوا به وبعد مدة أشرق الأمير على ساحة قريضة حينها نسي سعد نزيفه وجراحه وآلامه فقد كان يغلي غضباً لله ورسوله على خونة اليهود كغضبه لعائشة في الافك كان صلى الله عليه وسلم جالساً وحوله جنده في حال انتظار أما اليهود فكانوا يحدقون بالأفق على أحر من الجمر وإذا بهم يهمهمون ترتفع أصواتهم شيئاً فشيئاً يشيرون مبتهجين بحليفهم سعد الذي يأملون أن يحكم عليهم بحكم التوراة، فينشروا بالمناشير ويقطعوا بالفؤوس ويحرقوا بالأفران، مر سعد من تحت حصنهم وهم يصرخون، ينادونه ويناشدونه، يا أبا عمر، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت كانت تقاسيم وجه سعد صارمة لم يلتفت ليهود ولم يرد عليهم ثم توقف وأعطى ظهره للحصن متوجها نحو إخوته وبركان الغضب يتفجر بين جنبيه ثم هتف قد آن لي ألا أباري في الله لوم لائم. قلصت شفاه يهود واتسعت أعينهم ونظر بعضهم إلى بعض وتسارعت دقات قلوبهم وأحسوا بخسة عملهم مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحمل من خياناتهم ما لم يتحمله قائد في العالم لا يوجد قائد تنازل لهم كما تنازل صلى الله عليه وسلم كذبوه فتجاهلهم شتموه في بيته فما رد عليهم تلطف بهم وأحب موافقتهم تأليفا لقلوبهم بجل أنبياءهم واحترمهم لكن لهم قلوبا لا تعرف سوى الحقد حاولوا اغتياله فعفا وخانوه أربع مرات لكن الخيانة هذه المرة لا تطاق فقد كادت تودي بدولته وشعبه ومع ذلك ناشدوه أن يحكم عليهم وطلبوا أن يحكم عليهم حليفهم سعد بن معاذ فتنازل صلى الله عليه وسلم ورضي بحكم سعد حتى لو عفا عنهم وها هو سعد يتهادى نحو قائده فلما رآه صلى الله عليه وسلم هتف برجاله قوموا إلى سيدكم فأنزلوه نهض الرجال إلى سيد الرجال فأنزلوه بين يدي نبيه فنظر صلى الله عليه وسلم إلى حبيبه الجريح ووزيره الأمين الذي ينزف ويوشك أن يفارق الدنيا بسبب خيانة يهود فلم يغمز لم يشر إليه بعينه لم يوح له بحكم بل اكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك أحكم فيهم لم يتردد سعد حسم الأمر مباشرة